ثَُةُ الأأَزَلناهاَا وَثََقناهاَا وَأَزَلنافهَا آيات بَّاتِلا عََّبُم تَدَكررون الزانَةُ والزانِي فَجرِدُوا كلُ وَاحد مِنْه م مأَتَجلدَ الزانيةةُ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 والليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرضون المحصناتكم ما لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده والذين يظلمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا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 والَّذينَ يببونَ أَزواجَهُم وَلَمْ يكُلهُم شهَدَاءُ إِللاا أَفُسُهُم فَشهادَةُ حَدِهم والَّذينَ ف شهادَةُ أحدَدهمْ أأَغْعُ شهاداتٍ بِلههِ إهُ لَمِنَ الصادقين فشهادَةُ أحدَدهٍ أأَغْع شهاداتٍ بِلههِ إهُ لَمِنَ الصادقين وَالْخَامِسَةُ أن العنةَ اللهَّ عَلَيهِ كانَان مِنَكادبين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويجرى عنه العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ويجرى عنه العذاب ان تشهد لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِاثْقِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظنن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا لولا اذ سمعتموه ظنن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا مبين وقالوا هذا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 اِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنَادُ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بالسانتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم اذ تلقونه بالسانتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا اذ سمعتمه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ولولا اذ سمعتمه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا إن كنتم مؤمنين يعظكم الله أن تعودوا لمثله ابدا ويبين الله لكم الآيات ويبين الله لكم الآيات الله عليم حكيم الله عليم حكيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة. والله يعلم وانتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت الاول الفضل منكم وسعه ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في الله ولا يأت الاول الفضل منكم وسعه ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ يَضْرِبُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعنوا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ وَفَّهُمْ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ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 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرأون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإلم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فإن لم تجدوا فيها فَلَا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ فُرُوجَهُمْ قُلِمُؤمِنينَ قل يَغُبُّ مِنْ أَبصَارِهِم وَيَحفَظُ فُوجَهُمْقلُلِمُؤْمنين يَغُضّ مِن أَبصَارِهم وَيَحْفَظُ فُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَلَهُم إِ اللهَّه خَبير بِمَا يَصْنَعُون ذَلِكَ أَزْكََبُم مِ اللهَّه خَبيرُون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 وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن ولا يبدين زينتهن الا او اباء ابو عولتهن او اذناؤهن او ابناء ابو عولتهن او ابناء ابو عولتهن او اخوانهن أو بني اخوانهن او بني اخواتهن أو أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو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 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إ يكُ فُقَر يُغُنهِمُ اللهَّهُ مِنْ فَضْلِ إ يكُ فُقَر يُغُنهِمُ اللهَّهُ مِن فَضْله, الله فضله واللهَّهُ وَاسِع النَّليم فَللههُ وَاسع عليم وال يستَعس فِي الذيينَ لا يجدونَ نكاحًا حتىَتت يُونَهُم اللهَّهُ مِافَظْنِه وََستَعس ف الذيينَ لا يجدون نكاحًا حتىَ يونيَهُ اللهَّهُ م قَبْنه والَّذين يَذتَغونَ الكتابََ مِما مَلَكَت أيمَكُمْ فَكاتِبُهُم إن عَِمتُم فِيهِم خَيْير الذين يبتغون الكتاب مما مَلَكَتْ ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم واتوهم مما لله الذي آتاكم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَي يُكْرِهُ فَإِ اللهَّهَ مِنْ بَعْد إِكْرااهِهِ غَفُور الرحيِيم وَلَ قَدْ زَلناَا إِلَكُمْ آياتاتِ مُبَيينَاتِوُ وَمَثَلَم مِنََّذينَ خَلَمِ من قَبِْكُمْ وَلَقدَدْ ومثلا من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين ومثلا من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والارض مثل نورهك مشكش فيها مسب مثل نورهك مشكات فيها مسب المسباح في زوجاج المسباح في زوجاج الزجاجتك انها كوكب دري يقدم من شجره مباركه زيتونه الزجاجتك انها كوكب دري يقدم من شجره مباركه زيتونه زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور نورا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ له فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كثر اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء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 مَن يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندهُ كَفَاهُ حِسَابًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ من فوقه سحاب أَوْكَا ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ظُلُمَاتٌ اِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا اِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نورا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ له فَمَا لَهُ مِنْ الَمْ تَرَ أن اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فتر مِنْ خِلَالِهِ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا تَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن دَرَجٍ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن دَرَجٍ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يصيب به مَ ش وَيصتُ م يش يكاد سَنَابَقِهِ يهَبُ بالِالْأَبصار يكاد يقِّبُ اللهَّهُ الليلى وََّه يُقَّبُ اللهَّهُ الليلَ وََّه إِ فِيذَ والله خلق كل دابه مما والله خلق كل دابه مما فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع ومنهم من أربع يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات لقد أنزلنا لقد انزلنا ايات مبينات لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم واللهَّهُ يَهْدِي مَْ يشَاءُ إِلَ صِراقٍِ مُسْتَقِيم وَيَقولُونَ آممَنَّ بِاللهِ وَبِرََّّسُولِ وَأَطَأناَا وَيَقولُونَ آمًاَّ بِاللَّهِ وَدِرَسُولِ وَأَقَنا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا وَإِنَّ كُلَّهُمْ إِلَى الْحَقِّ يَأْتُونَ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ وَإِنَّ كُلَّهُمْ إِلَى الْحَقِّ يَأْتُونَ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَم ٱرْتَابٌ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ افي قلوبهم نرض ام رتاب ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولائك هم الظالمون إِماَا كان قول المؤمنين إذادُ دعوا اللهَّه الله ورسوله ليحكم بينهم أن يَقولُوا ليحكم بينهم أن يقولوا اي يقولوا سمعنا واطعنا اي يقولوا سمعنا واطعنا واولائك هم المفلحون واولائك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولائك هم الفائزون وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تَقْسِمُوا قل لَّا تَقْسِمُوا صَاعَةً مَّعْرُوفَهْ صَاعَةً مَّعْرُوفَهْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا فإن وَإِ تَوََّوْ فَإَِّ مَا عَلَيْهِ مَا حم مِلَ عَلَيكُم مَا حم مِْتُم فَإتَ وََّْ فَإَِّ مَا عَلَيهِ مَا حم مِلَ عَلَيكُم م حم مِنْتُمْ وَإِل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 وَلَا يُبَدِّل أنَّهُم مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمنَا وَلَا يُبَدّلَّهُم مِن بَعْدِ خَوْوفِهِم أَنا يعْبُدُونَنيِي لاَا يُشْرِكونَ بِشَيْئ يعبُدونني لاَا يُشْكُونَ بِشيَيْئًا وَمَنْكَفَوبَعْدَ ذَلِكَ فَأولائِكَهُمُفَاسِقُون وَمَن كَفَرَ بَعْدَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وَمَا وَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَمَا وَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَذُلُّوا الْحِلْمَ منكم يا ايها الذين امنوا ليستازنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يذلغوا الحلم منكم والذين لم يذلغوا الحلم منكم 3 مرات والذين لم يذلغوا مِن قَبْلِ صَلاةِ الفَجرِ وَحِين تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ العِشاءِ مِن قَبْلِ صَلاةِ الفَجرِ وَحِين تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ العِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ, ثلاث عورات لكم لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم لذالك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذَرِكَ يُبَيل اللهَّهُ لَُم آياته وَلَّهُ عَم حَكين كَذَكَ يُبَيل اللهَّهُ لَكُمْ آياتِ وَلهُ عَمٌ حَكيين وَْقَوَاعِد مِنَ النِسَ إِللا ك لَا يَرجُونَكاحَم فَلَْسَ عَلَيْهِ جُنااح أَ يَضَعنَثِيَابَهُ غَيْرْ وَْقَواعِد مِن الَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَا ثِيَابَهُمْ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ أَلَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَا ثِيَابَهُمْ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عليم وَأَن يَسْتَعْفِتَنَّ خَيْرٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا على الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا ليس على الأأَْن حَجُ وَلَا على الأأَعْرَجِ حَرَج وَلَا على المَرِيضِ حََج وَلَا عَ أَن كُسِكُمْ أَ تَأكُلُ وَلَا على أنفسكم أَن فُسِكُمْأَ تَأكُلُ مِ بُيوتِكُمْ أَْبُيوتِأَبكُمْ أَْبُيوتَُِّهاتِكُمْ أَْبُوت ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت اذائكم او بيوت امهاتكم او بيوت او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم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 او بيوت اماتكم او بيوت اخوانكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم او, أو صديقكم ليس عليكم, ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم سحية من عند الله اذا دخلتم بيوتا فاسلموا على انفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة تحية من عند الله مباركة طيبة كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ على أمر جامع انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع واذا كانوا معه على امر لم يذهبوا حتى يستاذنوه وَإذاَا كَوا مَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِع إَّم يَذذهبَبُوا حتىَ يَْستَأزِنون إِ الذيينَ يَستَأذِنونَ كَأُول إِكَ الذيينَ يُؤمنِنونَ بالِلهِ ورسوله إِ الذيينَ يَستَأْذنونَ كَأولائِكََّينَ يُؤمنِونَ بِاللههِ وَرسُونِ فَإِذَ استأذَنوا كَلِبَعضِ شَأنهِمْ فَأذَلِّمَا شئْتَ مِنهُم وَْتَوْقِلَهُم الله فَإِذَ استَأذَنُ كَلِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأذَلِّمَا شِئْتَ مِنهُم وَتَقْتِلَهُ الله ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذٍ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذٍ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليم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 قد يعلم, قَدْ يَعْلَمُ مَا انْتُمْ عَلَيْهِ قَدْ يَعْلَمُ مَا انْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُفْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبَّأُ بِمَا عَمِلُوا قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله